جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار فيها أبدا رضوا الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمشي ربه الله أكبر